صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك فإ كل اللََّا لَف إهُ رّ كَ ررحم لَهُ إهُ بما يعملونَ خبير فستطكم أ مِذدَم تَ بمك وَلا تطغوا إهُ بماَا تعملون بصير وَلا تَركوا إلى النَّذينَ ظَلم فَتمَسَّك فتمسك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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَصِيرَةٍ يَنَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا جَرِيمًا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ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 ামিটা المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبث به فؤادك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 لا تعملون الله اكبر سمع الله لمن حمده الله كتاب مبين ان انزلنا القران لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن بما اوحينا اليك هذا القران وانتم من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لابيه يا ابي اني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 وَوتّ نِعمْمَتَهُ عَكَ وَوع آ يَحقوبَ كماءةًَّ غَاف كمامأَتََّهاعَ أَبَ وَإكَمِ قَبللوا إ الرهم وَإصحاقُ إِ رببكَ عَليمٌ حكيم لقد كَان فيِي يسُفَ وَإِخوَات آياتُ للِساب حَتَّىٰ إِلَىٰ أَمِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنْ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَتَلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قال وَأَلْقُوهُ في غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِذْ تَمْشَطُ لَيْلًا قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ نَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ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 وَأَو حن إ س نَبّ غم هذا وَم আমল করলেই কি হয়ে যায় পাবেন কি যা কিছু করছে তাই অবশ্যই নয় যতক্ষণ না আমল এ সংরক্ষণের শর্ত পূর্ণ হয় জানতে হলে দেখুন আমার আলোচনা একমাত্র বাংলায়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 সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয়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 शाइ आब्दुर रहमान मदानी सान दिए जीवन गढ़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस নারে নারে تَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَا كَانَ عَلَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَنَكُونَنَّ صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لكم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 دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر امراته اكرمي مثواه عسى, عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه, ولنعلمه من فَادِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ شِدَّةَهِ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Anita. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك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 وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا, إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن, إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دمر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من قبل قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين মন থামিজ ان العمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ام وقال نسوة في المدينه امراه عزيز تراود فتى عن نفسه قد شغفها حبها اننا لنراها في ضلال مذرهن ارسلت اليهن واعتجت واعتنت لهن متكئا واتت كل واحده واتت كل واحده منهم ثكلا وقالت وقالت اخرج عني فلما راينه اكبرنا به وقطعنا ايديهن فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَانِكُمُ الَّذِينَ امْتُنَّ عَلَيْنَا فَلَقَدْ رَاوَدتْهُ عَن نَّفْسِهِ ولئن لم يفعل ما آمروا وَلا إَِّمْ يَسحمَا آمرُلَسلَ إ وَلاَا يَكَُ مَِ الصَّغِرين قَالَ رَبّ السجِلُ أَحَبُّ إلََ مِ يَدِعون إلي وَإَِّا تَصِْف عنعَ كَدَهُ أَصبرِ لَْنِ إ فان كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راوا اياتنا لا يسجن لا يسجنهم حتى حي মন হামি র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 মহান আল্লাহ সাল্লাহ সমস্ত বিশ্বের জন্য জাকিরের আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম रीप पृथिवीर प्रधान प्रधान धर्मगुलिसबंखानुपुंख रूपे प्रकाश कर पंचाश बचर व्यवधान चौतरीश थे चुराशी पर्त যে ধর্ম সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এক নম্বর অবস্থানে আছে সেটা ইসলাম ইসলাম ধর্ম কেবল সংঘটিত হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মধ্যে যেখানে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কোন তরবারি ব্যবহার হয়েছিল সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী আমেরিকায় সব সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ইউরোপের সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ইসলাম কোন হাজার হাজার আমেরিকানদের গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে হাজার হাজার ইউরোপিয়ানদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে কোন তরবারি এটা ইসলামের তরবারি इ शांति तरबारी तरबारी सत्य एवं ज्ञान जाते आनव जर सकल समस्या समाधानी समाज